تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا لا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسررا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلها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 ه كان علي من حكمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم